اللهم يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم ويمدهم فِي طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشترموا الضلال بالهداه فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل اللى دستوا قد نار فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون سُمّ بكم عميم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 وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُوا بِصُورَةٍ فَأَتُوا بِصُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَدَعُوشُ هَدَائَكُمْ وَدَعُوشُ هَدَائَكُمْ دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقن النار فاتقن النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت الكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوب به متشابها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 الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.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 وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لَا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم أسماءهم قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون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 فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى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 يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي, وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيايا بِمَا وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا ولا تكونوا أول كَافِرٍ به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون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 أتأمرون الناس بالبر وتسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أ فلا تعقلون، واستعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة.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 واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعه ولا يطغل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون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 الربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تظنون وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعد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 وقعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسنوان كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا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 وإذ قلتم يا موسى لنصبر لن على طعام واحد فدع لنا ربك فدع لنا ربك يخرج لنا من مات بيت الأرض من بق لها من بق وقثائها وفومها وعدسها وبصلها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 ذَلِكَ بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون ويقتلون نبيه نبي غير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من امن من امن بالله واليوم صَالِحًا وعمل صالحا فلهم اجرهم فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 فلولا فضل الله عليكم ورحمةه لكم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم فقلنا لهم كونوا قردة خاسرين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظا وموعظة للمتقين واذا قال موسى لقومه ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة قالوا اتتخذنا هوذوا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 وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ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 وَإِذَا نَ قَ الَّْذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ به عند ربكم أَفَلَا فلا تعقلون أو لا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانة وإنهم إلا يظنون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 أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ بل من كسب سيئات وأحاطت به خطيئات وأحاطت به خطيئته فأولئك فأولئك. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك, أولئك أصحاب الجنة.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 ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فرقة وتخرجون فرقة منكم من ديارهم تظاهرون عليهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان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 فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا, أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهي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 فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدوء وبشرا وهدوء وبشرا للمؤمنين من كان عدو وللله وملائكته ورسله وجبيريل ومICAL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 أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَادَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا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 وَمَن أَظَلَّ مِن مَن عَمَسَ جِدَ اللَّهِ أَيِّ يُذْكَر فِيهَا سَمُوهُ وَسَعَ فِي خَرَابِهَا هُلَاءِكَ مَا كَانَ لَهُم أَيَّدُوْهُ هَالَ إِلَّا خَائِفِينَ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 بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتٌ بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرًا فإنما يقول له فإنما يقول له كن فيكون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 وَأَنِّي فَضَّلْتُكُم عَلَى الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا يَوْمَ الَّذِي لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَتُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ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 قَالُوا وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلاً فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلاً ثُمَّ أُضِرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ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 وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسول منهم يتلوا عليهم آياتك يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكهم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 فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه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 وما أوتِيَ موسى وعيسى وما أوتِيَ النبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ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 صبغته الله ومن احسن من الله صبغة ونحن له عابدون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 قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم من من كتم شهادة عنده من الله ومن الله بغافل عما تعملون تلك أمم قد خلت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 قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمّت وسطل لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهدا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 ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم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 بل أحياء ولكن لا تشعرون ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والثمرات وبشر الصابرين.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 أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك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 إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي فِي في البحر بما ينفع الناس والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاوَاتِ مِنْ مَا إِمْ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَحْيَاهُ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَفْهَا مِنْ كُلِّ دَبْهٍ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 وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ تَبَعُوا مِنَ الَّذِينَ تَبَعُوا وَرَأَوُوا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ تَبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرْتَةً فَنَتَبَرَّأْ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُ مِنَّا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 يا ايها الذين امنوا كونوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله واشكرون الله ان كنتم اياه تعبدون انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اوهل به لغير الله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 ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال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 كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون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 نزل فيه القرآن هدى للناس وبينة من الهدا والفرقان فمن شهد منكم الشهرة فليصم, فمن شهد منكم الشهر فليصم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 وَلْتَكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, ولعلكم تشكرون وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قريب فإنني قريب فإنني قريب أجب دعوة الداعي إذا دعان وإذا سألك عبادي عني فإنني قريب فإنني قريب دعاوة إذا دعان فليستجيبوا لي, فليستجيبوا لي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون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 وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَلَا تُقَٰتِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَٰتِلُوكُمْ فِيهِ وَإِنْ يُقَٰتِلُوكُمْ فَٱعْلَمُواْ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 وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذت العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد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 وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهِ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 كان الناس أمّة واحدة فبعث الله فبعث الله نبيا مبشرين ومنذرين وأنزل معهم وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه.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 أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم, ولما يأتكم مثل الذين خلو من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا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 قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ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 يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وصد عن وكفر به وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ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 أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ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 طلاق مرتان فإن بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا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 فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنّا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 وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَا أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُهُنَّ فَلَا تَعْضُلُهُنَّ أَيَّكِحْنَا أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ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 وعلى المولود له رزقهن وكسوتهم بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك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 وَاتَّقُ اللَّهَ وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنْكُمْ وَيَذْرُونَ أَزْوَاجَهِ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِمْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرَةٍ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 أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا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 وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ لَا جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ أَمَلَمْ تَمَسُّهُنَّ مَا لَمْ تَمَسُّهُنَّ أَوْ تَفْرِضُ لَهُنَّ فَرِيضَةً ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدروا متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة وقد فرضتم لهم فريضه فنصف ما فرضتم الا ان يعفون الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح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 والذين يتوّفون منكم ويذرون أزواجه وصية لأزواجهم وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلاجناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف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 وقد اخرجنا من ديارنا واباناءنا فَلَمَّا ما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين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 قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولمّا برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم باذن الله وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَأَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةُ وَأَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةُ وَعَلَّمَهُ مِنْ مَا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفَعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ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 منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات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 واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وَلَا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكره في الدين قد تبين الرشد من الغيب.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 قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب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 وانظر الى العظام كيف نشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله قَالَ اعلم ان الله على كل شيء قدير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 ثم دعهن يأتينك سعيا وأعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينقرون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع فِي في كل صنبلة مئة حبة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 والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذان لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذان كالذي ينفق ماله كالذي ينفق والناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فَتَرَكَهُ فتركه صلد لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. وَمَثَلُ الَّذينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَضْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ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 وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيْمَمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُم بِأَآخِذِهِ وَلَسْتُم بِأَآخِذِهِ إلَّا أَن تُغْمِضُ فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ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 ومن يؤت الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا وما يتذكر الا اولو الالباب وَمَا ان فقت منا فقهت او نذرت منا نذرا فان الله يعلم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 للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أضنياء من التعفف.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 فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْعُولِينَ ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الرiba وأحلا الله البيع وحرّم الرiba فمن جاءه موعدة من ربي فانتهى فَلَهُ مَا سلف فله ما سلف وأمره إلى الله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 ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَكْتُبُوهُ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 فإن كان الذي عليه الحق سفيهًا أو ضعيفًا أو لا يستطيع أن يمل له أو لا يستطيع أن يمل له فليمل لوليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأةان مما ترضون مما ترضون من الشهداء تَضِلَّ تضل إحداهما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 وأدنا ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهد إذا تبايعتم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 كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غُفْرَانَكَ ربنا وإليك المصير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 أنت مولانا فانصرنا فانصرنا على القوم الكافرين